ان للمتقين مفازا حدايقا واعناب وكواعب اثرابا وكاسا اندهقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء كَا لْطَائِنِ حِسَابَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ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 وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فالسَّابِقَاتِ سَبَقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِيرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره الا اتاك حديث موسى